إذا قامت القيامة لا محالة ليس لوقعتها كاذبة لن توجد نفس تكذب بها كما كانت تكذب في الدنيا خافضة رافعة خافضة للكفار الفجار بإدخالهم في النار رافعه للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الجنة إذا رجت الأرض رجاء اذا حركت الارض تحريكا عظيما وبست الجبال بسا وفتتت الجبال تفتيتا فكانت هباء منبثا فكانت من التفتيت غبارا منتشرا لا ثبت لها وكنتم ازواجا ثلاثه وكنتم أصنافًا ثلاثةً في ذلك اليوم فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ما أعلى وأعظم منزلتهم وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم ما أخث وأسوأ منزلتهم والسابقون السابقون والسابقون بفعل الخيرات في الدنيا هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة أولئك المقربون أولئك هم المقربون عند الله في جنات النعيم في جنات النعيم يتنعمون بأصناف النعيم ثلة من الأولين جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة وقليل من الآخرين وقليل من الناس في آخر الزمان هم السابقون المقربون على سرر موضونة على أسرة منسوجة بالذهب متكئين عليها متقابلين متكئين على هذه الأسرة متقابلين بوجوههم لا ينظر أحدهم قفا غيره يطوف عليهم ولدان مخلدون يدور عليهم لخدمتهم ولدان لا ينالهم هرم ولا فناء بأكواب وأباريق وكأس من معين يدورون عليهم بأقداح لا عرى لها وأباريق لها عرى وكأس من خمر جارية في الجنة لا تنقطع لا يصدعون عنها ولا ينزفون ليست كخمر الدنيا فلا يلحق شربها صداع ولا ذهب عقل وفاكهة مما يتخيرون ويدور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يختارون ولحم طير مما يشتهون ويدورون بلحم طير مما تشتهه أنفسهم وحور النعين ولهم في الجنة نساء واسعات العيون في جمال كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المصون في صدفه جزاء بما كانوا يعملون ثوابا لهم على ما كانوا يعملونه من الأعمال الصالحات في الدنيا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون في الجنة فاحش كلام ولا ما يلحق صاحبه إذن إلا قينا سلاما سلاما لا يسمعون إلا سلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم على بعض وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين يا لعظمة مكانتهم وشأنهم عند الله في سدر مخبود في سدر مقطوع الشوك لا أذى فيه وطلح منضود وفي موز متراكم مصفوف بعضه إلى بعض وظل ممدود وظل ممدود مستمر لا يزول وماء مسكوب وماء جار لا يتوقف وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا تنحصر لا مقطوعة ولا ممنوعة لا تنقطع عنهم ابدا فليس لها موسم ولا يحول دونها مانع في أي وقت ارادوها وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرة إنا أن فانشأناهن إن شاء إنا إن الحور المذكورة إن شاء غير مألوف فجعلناهن أبكارا فصيرناهن أبكارا لم يلمسن من قبل عربا أترابا متحببات إلى أزواجهن مستويات في السن لأصحاب اليمين أنشأناهن لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة على سعادتهم ثلة من الأولين هم جماعة من أمم الأنبياء السابقين وثلة من الآخرين وجماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال يالسوء حالهم ومصيرهم في سموم وحميم في رياح شديدة الحرارة وفي ماء شديد الحرارة وظل من يحموم وفي ظل دخان مسود لا بارد ولا كريم لا طيب الهبوب ولا حسن المنظر إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ما صاروا إليه من العذاب مستنعين في الدنيا لا هم لهم الا شهواتهم وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يصممون على الكفر بالله وعباده الاصنام من دونه وكانوا يقولون ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون وكانوا ينكرون البعث فيقولون استهزاء واستبعادا لا اذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخره انبعث بعد ذلك او اباؤنا الاولون او يبعث اباؤنا الاولون الذين ماتوا قبلنا قل ان الاولين والاخرين قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث إن الأولين من الناس والمتأخرين منهم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم سيجمعون يوم القيامة لا محالة للحساب والجزاء ثم إنكم أيها الضالين المكذبون ثم إنكم أيها المكذبون بالبعث الضالون عن الصراط المستقيم لا من شجر من زقوم لا يوم القيامة من ثمر شجر الزقوم وهو شر ثمر وأخبه فما منها البطون فمالئون من ذلك الشجر المر بطونكم الخوية فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الماء الحار الشديد الحرارة فشاربون شرب الهيم فمكترون من شربه كما تكثر الإبل من الشرب بسبب داء الهيام هذا نزلهم يوم الدين هذا المذكور من الطعام المر والماء الحار هو ضيافتهم التي يستقبلون بها يوم الجزاء نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم أيها المكذبون بعد أن كنتم عدما، فهل صدقتم بأننا سنبعثكم أحياء بعد موتكم أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم أيها الناس ما تقذفونه من المني في أرحم نسائكم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقون ذلك المني أم نحن الذي نخلقه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت فلكل واحد منكم أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون على أن نبدل ما أنتم عليه من الخلق والتصوير مما علمتموه وننشئكم فيما لا تعلمونه من الخلق والتصوير ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم كيف خلقناكم الخلق الأول أفلا تعتبرون وتعلمون الَّذِي الذي خلقكم أول مَرَّةٍ قَادِرٌ قادرون على بعثكم بعد موتكم أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تلقونه من البذر في الأرض أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم الذين تنبتون ذلك البذر أم نحن الذين ننبتها لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء جعل ذلك الذرع حطاما لجعلناه حطاما بعد أن أوشك على النضج والإدراك فضللتم بعد ذلك تتعجبون مما أصابه إنا لمغرمون تقولون إنا لمعدبون بخسارة ما أنفقناه بل نحن محرومون بل نحن محرومون من الرزق أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ الماء الذي تشربون منه إذا عطشتم؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أأنتم أنزلتموه من السحاب في السماء أم نحن الذين أنزلناه؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعل ذلك الماء شديد الملوحة لا ينتفع به شربا ولا سقيا لجعلناه شديد الملوحة فلولا تشكرون الله على إنزاله عذبا رحمة بكم أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي توقدونها لمنفعكم أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم الذين أنشأتم الشجرة التي توقد منها أم نحن الذين أنشأناها لفقا بكم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن صيرنا هذه النار تذكرة لكم تذكركم بنار الآخرة وصيرناها منفعة للمسافرين منكم فسبح باسم ربك العظيم فنزل أيها الرسول ربك العظيم عما لا يليق به فلا أقسم بمواقع النجوم أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإن القسم بهذه المواقع لو تعلمون عظمه لعظيم لما فيه من الآيات والعبر التي لا تنحصر إن إنه لقرآن كريم إن القرآن المقرؤ عليكم أيها الناس قرآن كريم لما فيه من المنافع العظيمة في كتاب مكنون. في كتاب مصون عن أعين الناس وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنوب والعيوب تنزيل من رب العالمين منزل من رب الخلائق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم أيها المشركون مكذبون غير مصدقين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم به من النعم أنكم تكذبون به فتنسبون المطر إلى النوع فتقولون مطرنا بنوع كذا ونوع كذا ولما ذكر بعض أدلة البعث اراد ان ينبه على قدرته على الاعاده بالاشاره الى عجزهم عن دفع الموت فالذي امات قادر على ان يحيي فلولا اذا بلغت الحلقوم فهلا اذا وصلت الروح الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون وأنتم في ذلك الوقت تنظرون المحتضر بين ايديكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا أقرب إلى ميتكم منكم ولكن لا تشاهدون هؤلاء الملائكة فلولا إن كنتم غير مدينين فهلا إن كنتم كما تزعمون غير مبعوثين لمجازاتكم على أَعْمَالِكُمْ ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعون هذه الروح التي تخرج من ميتكم إن كنتم صادقين ولا تستطيعون ذلك فأما إن كان من المقربين فأما إن كان الميت من السابقين إلى الخيرات فروح وريحان وجنة نعيم فله راحة لا تعب بعدها ورزق طيب ورحمة وله جنة يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمِيتُ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَلَا تَهْتَمَ لِشَأْنِهِمْ فَلَهُمُ السَّلَامَةُ وَالْأَمْنُ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ المكذبين الضالين وَأَمَّا إن كان الميت من المكذبين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الضالين عن الصراط المستقيم فنزل من حميم فضيفته التي يستقبل بها ماء حار شديد الحرارة وتصلية جحيم هو له احتراق بنار الجحيم إن هذا له حق اليقين إن هذا الذي قصصناه عليك أيها الرسول لهو حق اليقين الذي لم يتفيه فسبح بسم ربك العظيم، فنزه اسم ربك العظيم وقدسه عن النقائص.